بسم الله الرحمن الرحيم موقع اهل السنه السلمي نقدم لكم وعليكم رحمه الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا هو المجلس التاسع من مجالس هذه الدروس فنسر الله عز وجل نفعنا عليها خير على عادتنا نبدا في الحل يعني نقرا شيئا ده كده قال فكره التنسيق ان على الدور فيها فاذا راى مهدي بعض اصولنا نفتح اليتيم فادنى بعض الزمائل قال نجاه القاضي على قدر ما في المجتمع ثم تاقت لنا ان نعده لوه القاضي قال عبد المراد حتى تحدث الدور اننا ونقول يا ايها الطالبين اذا رايت ان ترى لن تنسى انها الحمد لله تعرف بعض الطلاب بيكون سبب في عدم نشاط الملقي للدرس مثلا تجد بعض الطلاب ينام يناموا مرهقوا محتاجنهم يقعدوا على عمود ولا حاجه يعني ما تخليش اللي بيلقى الدار يشوفك صحيح انه اذا شاف حد ينام بيكسر ايضا بعض الطلاب تجدوا يؤرب على الدار بعبث في ادواته النظر في الشارع النظر في النقوش الموجوده على الجدران بعضهم لا يسيء اساءه فيجلس يكلم جاره في حديث جانبي كل هذا علامه على ملله وهذا يوفر على منقذ الدرس لان منقذ الدرس مثل ما الطالب انقطع جزءا من وقته للمذاكره كذلك منقذ الدرس يستعد لك يحضر يبحث يناقش فهو من اجل الطالب ليفهم فكان المنبغي على مثل هذا النوع من الطلاب أن يراعي ذلك نعم الحتابة لرعي الشيخ حالي الضرطي وشفة إيجاب وهي تبتلك من الشيخ لكي لا أفضل وفشها ولهذا أفضل وشف أما المدى سينضغي لذلك أن توعي من الشيخ طابعاً لكي لا تكتب أو كبس أن يستمع لكي لا إيجابة وان الشر تشير الى ان لا تذهبوا للتناعي للنقر التلقي عندي ايوه هذا امر مهم هو مثله التسجيل التسجيل لا فيما في اثناء المذاكره اللي هي بتبقى غالبا الاسئله حول الدرس بعده في اثنائه او اي وقت الشيخ بيسال فجاه فيحصل نوع من الاجابه او المباحثه مع المباحثه هذه ما بيكونش العالم مستعد لها استعداده للتصنيف مثلا ولما يصنف لينقح المعلومه ويراجعها ويوثقها مرارا ومستعد لنشرها ولذلك لا تقيد عن احد تعلم انه لا يذم بالتقييد او لا تسجل عنه اذا كنت تعلم انه لا يذم بالتسجيل ان قيات او سجل تنبه في تقييدك او تسجيلك ان هذه الماده سجلت اليوم كذا من خلال درس او هذه المعلومه سجلت من خلال مذاكره مع شيخ مباحث واضح هذا امر مهم جدا لتوثيق العلم ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم لا يأذنون بنشر ما سجل حتى يراجع وينبكح هذا معروف, هذا معروف. فالطالب أيضا يوثق معلوماته بهذه التنبيهات حتى يكون علمه محرر الثلاثة عن المتدع تحضر هذا الجزء المتدع الذي يملك ذيب العظيم شوكياته تكون ضواغط يعتنوا مؤكد الجوره وتقديم العبر ويعبر عنه والذي العقل يثبت الحق ويستهزئ بضعفه ويقول ويرضى ويجب عن قليل ويصارع كل ذي ذهن فنهش شؤون هذه سيارات الادوات ولذا كان من المباركه رضا الله تعالى الذي عدل الفاظه وقال التوفي رحمه الله تعالى اذا رايت متكثما يبتدئ يقول دعنا من الكتاب والتحاريب وهذا العرق دعنا من هذولك واذا رايت الفادي يستوفي في يقول دعنا من النحل ومن العقم وهذا الثوق واليلد دعنا الوجه الواجد الواجد الوجد ودايه الذوق والوجد ون والو... والوجد والوجد باعلى ان هو الريق تطور بصوره مثل او تحدث فيه فريم فريم للناس فريم داود النبي فهو وانتى طوعنا ووضع على صدره ووضع عليه ايات الترتيل والنظم انذا يعني خخ بالصوره بالقراءه شخخ بيديك يعني ان هذه القراءه تخنق الشيطان طيب الذهبي رحمه الله له تعابيرات بديعه فقد اتى بعض الباحثين بجمع اقوال الذهبي من سير سواء كانت تتعلق بشعره قضيه او ادبيه او تتعلق بالسلوك او الكلام على الاشخاص والطوائف وهي عبارات كان كثير من الطراقه مع تحديد لما يكتب غالبا مع تحديد لما يكتب غالبا طحمه الله كل هذه الاشاره التي سبقت تتعلق بالانحراف في منهج الاستدلال مصدر التلقي ومنهج الاستدلال للانحراف فيه يثمر خللا عقديا كما يثمر خللا يتعلق بالسلوك سواء كان بحث عقدي او بحث عملي او بحث يتعلق بتزكيه النفس فانت مقيد بقيدين عظيمين القيد الاول السلامة في مصدر التلقي قيد الثاني السلامة في منهج الاختدلات فالانحراط في مصدر التلقي حاصل عند المبتدع من المتكلمين في العقائد أو المتكلمين في تلكية النفوس فبعضهم يجعل مصدر التلقي الأئمة المعصومين عنده كما عند الشيعة وبعده جعل مصدر التلقي حصول الفلاسفه ينشا عن ذلك كالا في عقائده وعلومه وينشا عنه خالا ايضا في سلوكه وتزكيه نفسه وهذا عند المتصوفه الذين يجعلون من مصادر التلقي عندهم الذوق والوجد هذه العبارات اغراض صناحيه عند اصحابها يقصدون بها معاني فاسده فالخلاصه انت في نفسك احرص على سلامه محضر تلقي الكتاب والسنه بفهم السلف كلمه السلف تتعود الى منهج الاستدلال من منهج الاستدلال ومعالمه ألا تأخذ بالضعيف في الحديث ومن منهج الاستدلال ومعالمه ألا تأخذ بالمتشابه وتترك المحكم فمن منهج الاستدلال أن تأخذ بالمحكم وترد المتشابهاء إليه فيعود الشرع كله محكما ومن منهج الاستدلال أن تأخذ بالصحيح وتترك في الضعيف وعلى ذلك فقس إذن خلاصة الإشارة السابقة تحرص على أن تأخذ العلم عن أصحاب السلامة في المنهج سواء كان السلامة ترجع إلى مصدر التلقي أو إلى منهج لا يستدلس نكتفي ماذا القدر ونبدأ في البيوع نأخذ شيء على غير العادة انتهينا الى باب الرهن وانتهينا الى ان المرهون ان كان له فمر و وكسب كشف فثمرته وكسبه لمالكه وإن كان المرهون حصل بشانه غرم فالغرم ايضا على مالكه والقاعده مشهوره الغنم بالغرم والخراج بالضمان ولذلك قال رحمه الله تعالى وكسبه يعني كسب الرهن فقال وتشبيه معطوف على منصوب مجرور قال وكسبه ونمائه لكنه يكون رهنا معه للراهن غنه من غلته وكسبه ونمائه لكنه يكون رهنا معه لو رهنه مثلا مصنع رهنه سياره سياره اجره رهنه تعبدا معلما او خياطا فالكشف والنماء لمالك الرهن لكن المالك لا ياخذ الكشف يبقى الكشف مع الرهن فيصير رهنا معه قال وعليه غرنه من مؤنة الرهن لو كان الرهن كما قلنا يحفظ بتكلفة فان يكون محتاج مخزن او جراش او او كان الرهن بستان محتاج حفاظ يحفظونه او لح ذلك للتكليفه التي تحصل التكليه ايضا على من على المالك وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه او مخزنه وكفنه ان مات ان كان قبرهنه عبدا او جاريه وماتت فلكفن على مالك الرهن قال وان اتلفه هذه مساله جديده او اخرجه من الرهن بعتق او استيلاد هذه مساله تتعلق بالرقيق المشير فقط اليها اشاره الراهن الان اعتدى على الرهن صاحب مالك الرهن اللي هو المدين اعتدى على الرهن فنشا على اعتداءه تلف للرهن او نشا عن تصرفه في الرهن خروج من ملكه فاصبح لا يملك ازاي هو رهن عبدا وبعد ما رهنه اعتقه العتق يثري ولا لا يثري يثري يثري ويصبح حرا فإذا اصبح حرا خرج من مقيه ولا لا ينفع يكون رهن ما ينفع يبقى الان اخرجه من ملكه بعتق طب الان ما العمل ما الحكم فياتي الان الحكم طيب اخرجه من ملكه باستيلاد حان اتفقنا انه قد يرهنه جارية واتفقنا في مسألة الانتفاع بالرهن ان المرتهن ان هو صاحب الدين ان اذن للراهن لهو مالك الرهن ان ينتفع به فله ذلك قال له مثلا ان عيالي السعائلين داخل المدرسة السنة دي والجارية هي اللي كان يذكر لهم الآن الدراسة بدأت بس تأثنك بس الفصل الدراسة الأولاني تيجي تذاكر للهياس الآن أفضعت الجارية عند المالك وهي جاريته الآن استاذن في الانتفاع بتعليمها للأولاد عنده أذن له صاحب الدين يجوز له هذا الانتفاع ولا يجوز يجوز كما تقدم وهي عنده من حقه ان يجامعها بملك اليمين فحملت منه اذا حملت الان ستدخل في تسميه جديده تصير ام ولد ام الولد من احكامها لا تباع بهذه الطريقه ما تنفعش تبقى رحمه جيد هذا معنى قوله اوشت ولاد طيب فإذا أولد الجارية التي هي رهن ما العمل كده أفسدها على المرتهن قال أو أخرجه من الرهن بعدق أو استلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه عليه قيمة الرهن تكون رهنا مكانه مكان الرهن الذي تكون احرده من ملكه او هتلفه ولذلك اتفق الفقهاء على ان الراهن ليس له اتفق الفقهاء على ان الراهن ليس له ان يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه كالبيع او الهبه ليس له ان يتصرف في الرهن بما يزيل ملكه عنه طيب قال وان جنى عليه غيره هو الان رهنه عبدا والعبد في الرهن اعتدى عليه شخص اخر بالقتل او ما دون القتل اذا اعتدى عليه شخص اخر بالقتل او دونه من الذي يخاصم الجاني المرتهن صاحب الدين ولا مالك الرهن مالك الرهن هو الذي يخاصم الجاني قال وان جنى عليه غيره فهو يعني السيد هو الخصم فيه قال وما قبض بسببه فهو رهن ال ام خصمه خصما الجاني نتيجه الخصومه كان في ديه مثلا اللي هي قيمه العبد يعني قرش قيمه العبد او لم يموت وانما اخذ ارش الجنايه عليه اخذ مالا بسبب الاعتداء على المال اللي يقبضه يضاف الى الى الرهن قال وما قبض بسببه فهو رهن لانه بيعتبر في حكم الكشف يعتبر في حكم ايه فياخذ حكمه وقد تقرر معنا سابقا ان الكشفه للمالك لكنه يصير رهنا قال وإن جن الرهنون فالمجني طيب لو ما قضتش حاجة بسبب الجناية بمعنى تصالحا أو اعتدي عليه بالقتل فعفى هو وليه له أن يعفو ولا لا له أن يعفو فإذا لم يقضد شيئا فلا يلزمه شيئا على خلاف في ذلك بين أهل البيض على خلاف في ذلك بين أهل الأهل بي كيف يتصرف يتصرف هذا بحث أخر لكن فقط أردت أن, أن أذكر هذا استطرابا قال وإن جن الرهن فالمجني عليه أحق برقبته تقدم معنا قبل ذلك في الحج والإفلاس أن جناية الرقيق تكون فين في رقبته أنت رف أنت عنده عبد هذا العبد جن على آخر بجنايه اعتدى عليه فاصابه اصابه تستدعي ارشم تستدعي غرامه ماليه قالوا وان جنى الرهن فالمجني عليه احق برقبته قال فان فداه يعني سيده الان جنى جنايه استوجبت قصاصا مثلا فاتفق مع اهل القتيل صالحهم على مال الأفديه أحيانا يكون في عبيد سيدهم في حاجة شديدة إليهم قد يكون مقاتل بارع له في فننا القتال باع وقد يكون صالع ماهر يحسن صناعة لا يحسنها غيره فيكون سيدهم في حاجة شديدة إليه ففداه إن فداه ما الحكم قال فإن فداه يعني سيده فهو رهن بحاله قال رحمه الله واذا حل الدين فهو بالرهن عنده في دين يحل بعد سنه الان حل الدين انتهت السنه انت عليه له دين ولك عنده رهن ان حل الدين واذا حل الدين فلا يوثه الراهن بيعه يباع الرهن على تفاصيل عند اهل العلم هل يحتج نحاكم ولا لا يحتاج لكن فقط نريد فك العبارات حتى تفهم واذا حل الدين فلم يوفه الراهن وبيعه يعني بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن واضح العباره ولا لبس فيها قال رحمه الله وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع الضمين الضامن فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين الآن أنت تشتري منه قطعة أرض بقي عليك منها دين فقال لا أنا لا أريد أن يبقى دين إلا برهن أو ضمين وا شرط ذلك له ان يشروطه اتفقتم على هذا الشرط اتفق ان الرهن كذا وكذا او اتفق ان الضامن فلان بعد تمام البيع رفضوا ان تسلمك الرهن قال لا لن اعطيك خلاص البيع تم ولن اعطيك لن اعطيك رهنا او الضمين تصل لي تعالى علشان تضمن قال لا لا اضمن ماذا يفعل صاحب الدين ماذا يفعل البائع عدم تسليمه الرهن وعدم قبول الضمين الضمان تعطيك حق الفسخ او فكه الخيار اما ان تفسخ او تقيم البيع بلا رهن وبلا ضامن هل يجوز ان تبيع شيئا ويبقى دين على المشتري بلا رهن ولا ضامن ولا لا يجوز يجوز فانت مخير بين ان تفسخ وبين ان تتم البيع وتقيمه بلا رهن ولا ضمين لاحظوا من الابواب السابقه هذه كلها تتعلق بايه بالديون تتعلق بالديون بالقرض واحكام الدين والرهن كلها تتعلق بالديون الباب التالي باب الصلح وهو يتعلق بالديون ايضا يحصل كثيرا لا سيامة هذه الأيام التي فيها بيوع التقصيد الشيكات والكنبيلات يحصل كثيرا أن يقوم نزاع بين الدين والمدينة ويرفع عليه قضية فيحكم عليه فيستأنف أو نحوه من العبرات المشهورة المهم المهم فيجيه في لك يقول انا اتحكم علي وعلي دين فبتبدأ تروح لصاحب الدين لك كاملية جد كده طيب ايه رأيك طيب ايه خمسة ايه رأيك خلوهم اربعة و تبدأ تدخل بينهما فتطلب من صاحب الدين انه ايه ينزل شوي فيوافق الاشياء دي تحصل كثيرا او لا كثيرا دي اسمها الصلح دي يتفل فقه اسمها الصلح الباب اللي عنو له بالصلح الصلح المتعلق في الأموال لأن احنا عندنا في الثقه النبي صلى الله عليه وسلم صالح المسلكين في صلح حقيبية لما تلاقي ذا بالصلح لا مش هو ده ليس الصلح الذي بين المسلمين والقفار ويحصل صلح أحيانا بين البغاء والوالي الشرعي مسمى في كتب الفقه صلح بين اهل البغي واهل العدى فلا تلاقي باب الصلح ليس هو المقصود واحيانا يحصل صلح بين المره وزوجها ان نريد اصلاحا فاصلحوا بينهما ليس هو الصلح المقصود في كتب الفقه في باب الصلح انما هو يبحث في العشره بين الزوجين والطلاق ومقدماته واحيانا يكون في صلح بين اولياء المقتول والقاتل على ان هم يحيى عنه ولا طلب القصاص في جنايات العمد ونحو ذلك فهذا الصلح عن جنايه ليس هو المقصود في باب الصلح كل هذا يعبر عنه بالصلح الباب الذي عنوى أن ننفقها الباب الصلح هو الصلح عن الأموال الصلح عن الأموال سواء كانت هذه الأموال أعيان أو ديون سواء كانت هذه الأموال أعيان أو ديون كما مثلت لك واحد عليه دين حصل حصل شكل بين وبين الدائن لو 5 بنقول له خمسة من طب خليها 4 يتم الصيد خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات طلب من الدائن ان يسقط شطر الدين وطلب من المدين ان يوفي فهذا على سبيل الصلح كذلك قبل ما نبدأ في مسائل الصلح الآن معروف باب الصلح يتكلم عن ايه؟ طيب أحيانا يقول فلان عليه فلوس لي لكن ما كتبناش باعنا وبيعنا واشترينا أنا شيئة البسيطة دي لكن ما كتبناش ولا أشهدنا أو سلفته مثلا ألف وموثقناهاش ما كتبناش ولا أشهدنا يحصل لو ما يحصلش؟ ما يحصل بعدين الثاني يقول كده مثلا فنبدا نكلمه مش عارف ان فبعد الانكار يقول خلاص هو بيقول على 1000 مالهوش الا 500 يحصل ولا لا يحصل يحصل واقع فضروري تعرف احكام هذه المسائل العلماء يقولون ان الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته وانما تسري عليه وانما تسري عليه اقرب تسري عليه احكام تسري عليه احكام اقرب العقود اليه شذها بحسب مضمونه ازاي نظرته مش كده الصلح عن مال بمنفعته صورته واحد ادعى على واحد ان الدار اللي انت ساكنها ديت اول حته الارض اللي انت صورت عليها صور وعاملها مخزن لبضاعتك بتاعتنا يصل ما يخلص عشان واضح وواقع طيب يعني انت عاوز ايه عاوز الارض خلاص اديها لك بس خدني استخدمها مغزن البضاعه سنه استخدامها مغزن البضاعه سنه دي اسمه ايه منفعه كده ملك العين ولا ملك الانتفاع بها فصالحه عن الارض انه يديها له مقابل انه ينتفع بها سنه الصلح عن مال بمنفعته يسمى اجاره فلما يحصل صلح بين اثنين بهذا الشكل تجري احكام الاجاره على هذا الصلح لا نوصلح عن مال ب بمنفعه ولما يكون في مال في مقابل منفعه يسمى ايه فانت لما تيجي تصلح بينهم تكون مستحضر احكام الاجاره وانت تجري هذا الصلح بينهما مثال اخر الصلح عن بعض العين المدعى ازاي انت ادعيت على عين كما في المثال السابق ان الارض دي بتاعتنا ده اجدادي وي وي مفيش بيانات كافيه تحكم بذلك وهو وضع ايده لكن صالحك قال هي فدان انا مش محتاج منها الا ربع ربع فدان الان نخلص الموضوع يبقى ربع بتاعي 3/4 بتوعك ونوثق ذلك على المعروف من طرق التوثيق صالحه عن العين المدعى ببعضها دي يكون ايه بيسموه هبه لانه تنازل عن بعض العين له تصور ان الفدان بتاعك وانت وهبته ربع فدان ابتداءا يجوز لما يجوز يجوز لكن انت اعطيته هذا الربع فدان عن طريق الصلح فتجري عليه احكام الهبه الصلح عن بعض العين المدعاه تجري عليه احكام اللي هب واضح كله اللي مش واضح مثال اخر الصلح عن مال معين بشيء موصوف في الذمه خلينا في المثال التالي قطعه الارض هذه مال معين ادعاها مدعي عليك وانت حاطط يدك عليها اقررت له بها لكن عن طريق صلح انك مثلا في موسم الارض تعطيه قدر معين من الارض باوصاف معينه اصبحت الان مصالحه عن مال معين بشيء موصف في الذمه هنا تجري عليه احكام ايه السلام احسنت تجري عليه ايضا هل عقد الصلح عقد مستقل بذاته لا عقد الصلح تسري عليه احكام اقرب العقود اليه شبها بحسب مضمونه مثلا لو صالحك عن دين وكان هذا الدين عباره عن دولارات ساقرر لك به لكن انتلك عشرة آلاف سيعطيك عشرة آلاف جنيه مقابل هذه العشرة آلاف دولار عن طريق الصلح هذه تجري علي أحكامه الصرف تجري علي أحكام الصرف فلها بأسة ويسلم العشرة آلاف في مجلس العقد وتفترق وليس بينكم شيء على ما تقدم في باب الربى والصرف إذن الفلاصة عقد الصلح أو الصلح ليس عقدا مستقلا بذاته له أحكامه وشروطه وإنما تسري عليه أقرب أحكام العقود شبها به على حسب مضمونه واضح الآن طيب يبه هذان تمهدان بين يدي الصلح التمهيد الثالث الصلح الصلح إما أن يكون عن دين وإما أن يكون عن عين عين ناخذ الاول صلح عن عين نضرب مثلا بدار انت تسكن في دار انت الان تمشي في السنبلوين تلاقي بعض الدور مهجورة من عشرات السنين تستغرب اين اصحابها موجود لا انا انا فهم ان شو موجود موجود في بعض الناس تجد يبدأ يستعمل الدار بكل عمال قديم مات ولو اولاد بعيدين في القاهرة والاسكندرية تمر الايام فالاحفاد يفتشون فيكتشفون ان لهم دار في السنبلوين انت جاعد اذا جاءت واحد جاي الدار بتعجب بعض الناس بيكون عاقل وعادة من الضرمش بتاعته وبينتافع بعمل مدة بقول خلاص تعانيك فالح اصبح موضوع الصلح عن ايه عين ولا دين عين موجودين الصلح عن عين في الجملة له صرطين الصلح عن عين له صورتان الصورة الاولى يسمى الفقهاء حطيطة والصورة الثانية يسمىها الفقهاء معاوضة خلينا في الدار اللي احنا ضربينها مثال الحقيقة انه يجري الصلح على بعض العين المدعاء البيت دورين فهو صالحك على انه دور لك ودور له هذه يسمى حقيقة لانه حط من العين بعضها فتركه لك يبقى يدري على بعض العين المدعاء كأن يصالح من الدار المدعاء على نفها أو ثلثها نفها لما تكون طابقين متنظرين ثلثها لما تكون ثلاث طوابق فيها في الطوابق أعطيك اسمين يصح هذا الصلح وتدري عليه أحكام الهبة ما هو أقرنه مش بتاعي هو أقرنه بتاعك وانت صالحته موافقت هو لم يمكن هو ما أنكر جلبت بتاعك لكن أنا أستفد منه من 30 سنة واعتبرني حارس له أنا جددته ووضغته لو أنا مش قعد فيه كان زمنه خربانه وكان ناس اعتدت عليه غيري فإيه رأيك أنا ما عنديش سكان ومشارك تربنا مو شالكه مش محتاجه لا لا ليس على سبيل الغصب والالزام وشيئتي سياتي الحكم في الغصب والالزام جيد هذا كله انت مقر وعترف والطرف الاخر راضي وقابل ومصلحته في ذلك يعني واحد مثلا له 5000 وما فيش الا المحاكم وهتجنه نفس واحد تستفيد لما تجنه وجه اللي بيحصل هذا تستفيد ما تتنازل شويه وانت شايف ان معه هو معهوش هو ده احنا نلمه من ايدين الناس هو ده يحصل هو معترف ان له 5000 هو مش عارف ماذا افعل فانت بتراعي مصلحه لك تسامح واضح لك لا اا هي دي الان هي دي الكلام عن <تصفيق> الذي ادعى حقا ليس له او اخذ حقا ليس له عن طريق الكذب او اكرام مالك الدين او مالك العين او صاحب الدين هذي الكلام عليه الان ان شاء الله بس خلونا نفهم هذه المقدمات كلها لسهات ان شاء الله اذا الصلح اما ان يكون عن دين او عين العين لها صورتان في الجمله حطيطه او معاوضه الحطيطه انه صالح عن بعض العين المدعى وهو صحيح ان شاء الله تعالى وتجري عليه احكام الهبه تجري عليه احكام التعويض نفس العذر المدعى مثال الضار اللي معنا اقر له بهجل الضرر بتاعك لسببه اخر صالحه صالحه على الدار مقابل مال اخر غير العين صالح على دار مقابل سياره مقابل متاع معين قبل زرع مقابل ثمر مصالحه عن الدار ليس ببعضها حيث بها كامله لكن مقابل مال وهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء صلح الحقيقة الذي مثلت لك به صحيح على الصوار من أقوال أهل العلم عند المالكية والأصحة عند الشافعية وليضي عن أحب لكن هذا الثاني اللي عاوض صحيح باتفاق الفقهة ويعد بيعا لأنه من مبادرة المالي بالمال دار بسيارة أو بدار أخرى المهم لا يكون ببعض العلم المدعاة تجري عليه أحكام البيع من القدرة على التسليم وأن لا يكون أحد البدلين أو أن لا يجري دبن نسيئة بين البدلين ونحو ذلك طيب إذن الصلح إما نكون عن دين أو عين والعين لها صورتان الصلح عن العين حطيطة أو معاوضة انتهينا نأكد الآن الصلح عن دين الصلح عن دين له صورتان أيضا معاوضة كالعلم والنوع الثاني يسموه إبراء وإسقاط إسقاط وإبراء صورته ألي صالحك على الألف الحال الدين اللي هو ألف جنيه حال لا عليك الآن لصالحك عنها دخمسمائة ثم يأسقط إبرال أده أسقط بعض حقه وأخذ بعضه إذا ما فيش معاوضه لن يعاوضك عن الدين بشيء آخر من غير جنسه وإنما أسقط بعض الحق وأخذ بعضه هذا صحيح لدى جماهير اهل العلم خلافاً للحنابلة كان اختيار ابن قدامة هنا في هذه المسألة خلاف الجماهير بعد هذه المقدمات نبدا نقرا كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في الصلح قال باب الصلح قال ومن أسقط بعض دينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ابتداءا واحد عليه لكل ابتداء قلت له فلان خلاص الالف اللي عندك هات بس 800 ابتداء بدون عين ذع ولا مشاكل يجوز ولا لا يجوز له عين في يدك كما يحصل في إجار الأراضي أحفاد الجد له أراضي كثيرة يضرع سلحون بالأجرة ثم يتقل أحفاد افتداء يتركون بعض الأرض المستأجر يتبنونها ملك له ويأخذون من الباقي هذا يحصل كثيرا سواء كان بنزاعه أو بدونه لكن خلونا نتصور المسألة بلا نزاع يجوز ولا لا يجوز يجوز ومن اشتقط بعض بينه او وهب غريمه بعض العين التي له في يده اجازه قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبه والابراء هيقول لك ال1000 اللي عندك هخليها 500 هجيب لك 500 بشرط تدفع ال500 الباقيه بني قدامه يقول لا يصح هي روايه عند احمد لكن الروايه الثانيه صح لهم تعليلات لا تستقيم في الحكم بعدم الصحه قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبه عن هبه بعض العين المذكوره او الابراء هذه روا عند احمد والصحيح والجواز وهو قول الجماهير اذا لك ان تقول لمن عليه دين لك يا فلان اسقطت النصفه بشرط انك تسقط النصف الباقي لا حرج وليس هناك مانع شرعي لا من النص ولا من الاجماع ولا من القياس قال او يمنعه حقه الا بذلك الان اللي هيمنع الحق صاحب اللي عليه دين المدين هنالله ألف عادة كفلان جاء له نزل لي خمسمية جاء له مش من نزل اللي جاء له اخواص مش من ديك خمسمية التام مش هديك انما تنزل لي خمسمية الآن يمنعو الحق يا شيخ محمد إلا بشرط الإسقاط اللي جه صاحب الارض المؤجره يقول يا جماعه هاتوا لي ارضي يقول لا انت لك 5 فدان ما تاخدش الاربعه اكتب لي فدان اكتب لي عقد بيع منك عشان ادلك الاربعه الباقيين او النص او النص المهم الله يغفر له الله يغفر له. او المشكله مشاكل الصلح موجوده ده اه الان يمنع الحق الا اذا اسقط بعض الدين او وهبه بعض العين هذا لا يجوز لا يجوز ويصير حراما في حق المسقط عنه اما المسقط ليس لو حين ماذا يصنع هذا يصنع انا عم فهمي لما شاف فدان ونص من الراجل وضي الغصب على ذلك طبعا عمثا من مرباش ولم تطب نفسه بذلك فهي حرام على الرسل فشلت بذلك وخلتها هو برشتادات اه يعني لو بتختك بحب حبات ومعتبين بالأرض بحوالي مئة وعشرين أثنين ليه مم هو خلت ومعتشل بذلك لو كنت بمشاء الله بعتها بمئة وعشرين أثنين ليه وتعتبرها تحج انا ما يبقيت تحج دل انت تشعرها حيب هتحج ان شاء الله شعر. ان شاء الله هتك. طيب اذا فهمنا العباره الضمير في ما لم يجعل وفاء الباقي راجع الى الدائن والضمير في قون ام او يمنعه راجع الى طيب واضح الان طيب قال او يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي الان كل كلامنا السابق كنا في المقروء في الدين الحالي لكن في دين مؤجل لسه على الدين فنى قلت له يا فلان اديني من عندك 1000 ما تديهولي الوقت بخلي 500 او ياتي المدين نفسه يقول لي يا فلان انا كل شهر مطالب بقسط كل شهر مطالب بقسط ما تيجي نفض الدور ده وال1000 اللي ليك ادها لك مره واحده ادها لك مره واحده ايه تاكد لي ايه يحصل ولا لا يحصل كثيرا فيقول له خلاص ال1000 اللي عليك بعد سنه دي تاخدها الوقت 500 ماشي ابن قدامى يقول لا يصح وهو قول الجناهير من أمة المذاهب الأربعة أنه لا يصح لكن في رواية عن أحمد وهو مذهب ابن عباس قبله ومذهب إبراهيم بن يزيد النخي أنه يجوز وهو اختر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والصحيح إن شاء الله الجواز ويسمع الحطيطة ويذكرون في ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود عند إجلائهم وقد نقل أصحاب السير أن كان اليهود لهم ديون على المسلمين فسألوا كيف نصنع نحن الآن فسنجلى ولنا ديون مؤجلة فقال لهم صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا من جهة الإسناد في كلام في الحديث لكن لكن الأخذ بالحديث الضعيف طريقة عند جماعة من أهل العلم ما لم يكن في المسألة غيره المهم الأصل الجواد وليس مع الجمهور في مذهبهم ما يخالف هذا الأصل يعني في, في مثل المسألة المسألة يعني في شئر التأسيط وعلى أصفة عشر أصفة يعني ممكن يكيسهم دول أصفة اه ما اللي بيحصل الان وكثير بيحصل هذه في مصلحه للطرفين وليست في ادنى محذور شرعي وليست في ادنى مانع لا من جهه النص ولا من جهه المعنى في مصلحه الطرفين تبرئ ذمه فلان من الدين والثاني يستريح من مطالبه وياخذ ماله وهذا لا باس به هو اسقاط عن بعض حقه في مقابل تحصل الحق في مقابل تحصل حقه ولا شك هذه فوائد كل هالطرفين وليس هناك ادنى مفسده قال رحمه الله يجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب الان عليك 10 دنانير ذهب الدينار عمله ذهبيه تعادل في المتوسط 4 جرام وربع ذهب عليك 10 دنانير فحل بعد شهر جاء عبد الشهر عشان ياخد منك الدنانير لم يوجد عندك الا دراهم فضه قال ما في عندنا نير ذهب لكن عندي دراهم فضه فهل يجوز لك ان تقضي الدنانير الذهبيه التي في ذمتك بدراهم فضيه حاله يجوز لكن تنزل الدين الذي في ذمتك منزله الحاضر فتجري بينهما مصارفه الدين اللي في زمتك ذهب هتدفع عنه فضة كم شرط هنحتاج؟ شرط واحد فقط اللي هو ايه؟ تقابط في المجلس ويذكرون في ذلك أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود أنه كان في بيت حفصة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روي دك أسألك اني ابيع الابله في البقيع بالدنانير واخذ عنها الدراهم وابيعها بالدراهم واخذ عنها الدنانير يعني ببيع البعير شكك بالدين متفق ان البعير ب10 دنانير بعد اسبوع اروح بعد اسبوع اخذ الدناير من الشخص ما لاقيش عنده ذهب الاقي عنده فضه او العكس ابيع بالدراهم ثم اخذ عنه الدنانير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأسة إذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء إذن تكون بسعر اليوم وأن يفترق وليس بينهما شيء نبه العلماء على أن شرط بسعر اليوم شرط اختياري في حق صاحب الدين الآن أنا لو هغير عندك الريال السعودي بجني ونص مصري ونص هو في السوق بدنيه ونص انت هتغيره لي ب 152 يجوز ولا لا يجوز, يجوز ان تصاحب الحق انت زيت لا حرج انت رايح تقضي منه الدراهم بالدينار او بالدينير بالدراهم سعر الدينار 10 دراهم فانت وصله يا عم انا هاخد الدينار بتسعه لا حرج فقولا نبي صلى الله عليه وسلم بسعر يوم نهاه تنبيه على ان سداد الدين بعملة اخرى لا يكون بسعر يوم القرض او يوم ثبوت الدين في الذمه وانما يكون بسعر يوم الاداء والحق حق صاحب الدين فانت نازع فالحكم بينهما النصف يكون بسعر يوم السداد ليس بسعر يوم القرض او لزوم الدين في الذمه هذه مساله يحصل فيها مشاكل كثيره وقد نبهنا عليها قبل ذلك الناس اللي كانوا بيسافروا للخارج ويستلفوا من بعض دولارات او ريالات ثم تدور الايام وتتغير قيمه العمله فيحصل مشاكل عند سداد الدين فلما تحكم بينهم تحكم بهذا الحديث انت واخد منه دولارات امريكيه في العراق سنه 90 لما كان الدولار مثلا بجنيه مه الان الدولار وصل قد كده الحكم انك في ذمتك له 1000 دولار او تديله مصري قلنا فكتها ايامها ب 1500 او تديله مصري تدي له بسعر النهارده سعر وقت السداد واضح وان هو لو عندك الف دولار يبقى تعطيه 1000 دولار هتغير العمله يبقى بسعر ايه يوم السداد وليس بسعر يوم القرض او يوم ثبوت الدين في الجنيه قال ويجوز قضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلف هذه سنة أو حكم عزيز مهم للناس يحتاجونه ومستفاد من حديث ابن عمر في سنة بداود والعلماء مختلفون في الحديث من جهة الصحة والضعف لكن عقل للأحوال أنه صحيح موقوف على ابن عمر يكون حكم صحابي وهو موافق لا احكام الشرعيه المتعلقه بسداد الديون قال رحمه الله ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاد كل الكلام السابق عن صلح اسمه صلح الاقرار اللي عليه الدال او ماسك العين يقر لك بها يقول ايوه انت لك عن كامل لكن صالحني ايوه الارض بتاعتك لكن صالحني الارض بتاعتك لكن صالحني الان هيبدا في نوع جديد من الصلح صلح عن انكار الصلح عن انكار عليك لي قال لك ما لكش حد عندي مفيش شهود ولا بينا او الارض بتاعتي لا ولا لك حزام ما في الشهود ولا بينا ثم بعد الانكار صالحتهم الان لا يخلو الحال من امرين او من حالتين او من صورتين اما ان يكون المدعي صادق والمدعي عليه كاذب او يكون العكس المدعي كاذب والمدعى عليه صادق او يكون كلاهما صادق كل واحد يظن ان الحق لا احيانا تي تحصل اشياء مشكله واحد في ارض او بيت من زمان مولود في الجيت يقول ان انا مولود فيه واصبح الان جد مر عليه ثلاث اجيال ويجي اخر يفتش فيعتقد ان هذا البيت بيته وهذا معتقد انه باث وكلاهما صادق صادق صادق اعتقادي لكن مفيش شهود او بينه تحكم هذا صادق وهذا صادق متصور وهذا ولا هذا ولا غير متصور متصور يبقى اما ان يكون المدعي كاذب والمدعى عليه صادق او العكس او كلاهما صادق بيجري بينهم صلح ليه بقى واحد اللي ماسك اللي في ايده العين يقول هو المطالب هو اللي مطالب تخيلك انت مطالب تتاعى عند القاضي وتحلف المدعي صادق او يعتقد انه صادق والمدعى عليه يعتقد انه صادق كل واحد يعتقد انه صادق فصاحب الدعوه مش هيسيبك يقول لك انت تعالى عند القاضي واحلف انا هروح احلف ونشوف المحاكم انت عاوز ايه تعالى انت لكام بنطالب لكام ب1000 طب ما تاخد 500 وخلاص فانت الان عاوز تقطع النزاع والخصومه وعاوز تبعد عن نفسك البهدله وأنت تعتقد أن أنت صاحب حق والثاني يعتقد أنه صاحب حق لا يثم على واحد منهما لا يثم على واحد منهما لكن من كان عالما كاذب نفسه فعليه إثم والمال اللي أخذه ليس من حقه وهو من أكل الأموال والباطل الصلح على إنكار جائز عند الجمهور خلافا للشافعية الصلح على إنكار يعني بعد إنكار جائدا عند الجمهور خلافا للشافعيه بشرط ان يكون المدعي معتقدا ان ما ادعاه حق والمدعى عليه يعتقد الا حق عليه فيتصالحان قاطعا للخصومه والنزاع وهي دي نقطه من كده يقول لك انا مش عاوز دوشه وعاوز اخفض الضرر وخلاص شوف عاوز كده قال فيتصالحان قطعا الخصومه والنزاع اما اذا كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذه العالم بكذب نفسه حرام عليه لانه من اكل اموال الناس بالباطل هذه خلاصه الكلام محرر ان شاء الله تعالى نرجع الى عبارات ابن قدامى قال ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه مدعى عليه ومش عارف ان دي حقه كما مثلت لك فصالحه على شيء جاز جاز عند الجمهور خلافة الشفاء ايه كما تحدث بالشرط المذكور فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه كان من هذه الصورة وَمَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍّ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَاحْطَلَحَ عَلَيْهِ جَيْهِ هذا مفيش في انكار اللي تماموا اتفقين ان في حق لكن مش عارفين وقد انجرت بينهما معاملات ودي دخلت في دي ودي دخلت في دي بيع وشراء وإيجارة ونفقات وغرامات ومش قادرين يضبطوا دي كام ودعا دي كام يحصل اللي محصول شيء؟ يحصل تب يعملوا ايه؟ ايه تب ادراء الذمه ويفقد حال على شيء خلاص يا فلان خلاص انا اعتبر ان انت لك 2000 بس سامحني اذا كان اكثر من كده خلاص يا عم وانا برضه هفضل 2000 وانت تسامحني اذا كان عليك اقل من كده يحصل ولا لا يحصل وهو جائز ولا باس به وهذه اخر مساله في باب الصلح قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه نكتفي بهذا القدر